ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم, ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافر عبده ويخلفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من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 أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم يعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقَّ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَظِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ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 أم تتخذون دون الله شفاعا؟ قل أَوَلَوْكَانُ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجِعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ أَحْدَهُ شَمَّ أَزْتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن لا هم يستبشرون قل لله مفاتر السماوات والأرض علم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا شِل الأرض جميعه ومسله معه لفتدوا به لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَلَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ دَعْوَةً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ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 فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين غلبو من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم معجزين أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿12﴾ أُنْيَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ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 من قبل أن يأتيكم العذاب بقت توم وأنتم لا تشعون أن تقول نفسوا يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.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 بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكذرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم ما مثول للكافرين وينجي الله الذين اتقوا بلفازتهم لا يمسه مسون ولاهم يحزنون Allah خالق كل شيء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 لا يحبق عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله ثعبان لكم من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بأميله سبحانه وتعالى عما يشركون